شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلقه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 Amen. En wat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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 وَإِن لم ينتهوا عَمَّا يَقُولُونَ ليمسن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَفَلَا يَتُوبُونَ رحيم اللَّهِ ويستغفرونه وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم Amen. En wat Hamida. No, oh. Allah. Bij jullie zitten we Allahu Akbar. Allah Allah, Allah akbar. Sami Allah, -ak Allah liman hamida. Rabbana. Allah